Moude, solle we zenden دائما ابدا على حبيبك خير وديمة صيفة الموصوف بالقيدم لم تقترن بزمان وهي تخبر فعداصمي انت تروح خيفه قد تنكر العين ضوء الشمس من رامد وينكر الفم طعم الماء من ساقم العين ضوء الشمس من